تذل له ما الشيطان عنها بالشيطان او تحسن هو بتدخل ايده دا يقول داريا تعالى ذكر فاخرجه ما مما كان فيه الشيطان او هردو داري حسن شو يا خوشيه او تيد شو بيحشتها او تيدا, تيدا وقل نهبط ومجعود حرنخه دي يا بس يا ادم يا حواء وشيطان بعضكم لبعض عدو هندكش وابن نير بو هندك ادم وابليس نيار بو اكل ادم في غمبلكش في غمبريت خديه شيطان نيركش نيرت خديه شيطان نيري ادم يا ادم يجيك شيطان بخكرا نير هل تحصل لك لما يجب أن تحصل لك؟ أفخط بها واختخذتها على البيجة وقل نهبطوا، أذل قال <سؤال> آدمي وحوايا هل تحصل ذريته شوانتين؟ ورصاجك نيري دجمناهي يكتينو بينا ذريته آدمي وحوايا ولكم في الأرض مستقر ودب ودبوهابت العرضي مستقر يعني جهه قراري جهه راوسطياني هي جهه بين هي خانه بين ومتاع الى حين هل حتى وقتك معلوم بموهبتين السر عرضي كيفك يدبخك ابوي تشترى السر في عرض